قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بصادق المومنين ان انا الا نذير مبين قالوا لن ان لم تنته يا لوح لتكونا من المغضومين قال رب ان قَوْمِي كَذَّبُون فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجَيْنَا هُوَ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ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 اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تقلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بابعام وبنين وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَذَّبْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِذِينَ